يا ايها الذين آ م ن و ا إ ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم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 دمر ا ل ل عليهم ل ل ه و ك ا ف ر ي ن أ م ث ا ل ه ا ذ ل ك بأن الله م و ل الذين ى آ م ن و ا وأن ا ل ك ا ف ر ي ن ل ا م و ل ى لهم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 افمن كان على بينه من ربه كمن زين له, له سوء عمله واتبعوا اهواءهم مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انها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 للشاربين و أ ن ه ا ر م ن ع س ل مصفى ولهم ف ي ه ا من ك ل ا ل ث م ر ا ت و ل ه ه م ف ي ا من ك ل ا ل ث م ر ا ت ومغفرة ي ه ا م ر و س و ب ه م ك م ن هو خ ا ل د ف ي ا ل ن ا ر و ش ق م ا ل ا س م ا م ع ي ه م و س و ا من ع ن د ك ق ا ل و ا ل ل ذ ي ن أوتوا ا ل ع ل م م الاسلاميه ئ ك ل ن طبع ا ل ل على قلوبهم واتبعوا قلوبهم أهوانهم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 ط ع موسوعه ل م ر و ف ف إ النابلسي عزم ا أ م ر للعلوم الاسلاميه ي أ ا س د و ا في الله أ ر ض و ت ق ط الحسنى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 الذين ارتدوا على أ د ب ا ر ه م من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول, الشيطان سول لهم و أ م ل ى لهم ذلك ب أ ن ه م ق ا ل و الذين ل كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض ا ل أ م ر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 الذين ك ف ر و ا و ص د و ا ع ن سبيل ل ا ه و ش النابلسي ق و م بعد م ت ي ن للعلوم ه ا ل ل ه ش ي ئ ا و س ي ح ب ط أ ع م ا ل ه م ي ا أ ي ه ا الذين آمنوا أ ط ي ع ا ل ل ه و أ ط ي ع ا ل ر س و ل ولا تبطلوا أ ع م ا ل ك م إ ن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار, ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إ ل ى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب وله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 و ا ل ل الغني ه ن و أ ت م ا ل ف ق ر ا ء وإن و ت ت الله ا ل ك و ن و ا أمثالكم